بالله الرحمن الرحيم التسجيل الثامن عشر من التذكرة باب ما يكون منه عذاب القبر واختلاف أحوال العصاة فيه بحسب اختلاف مع عصيهم والعياذ بالله عز وجل أبو بكر ابن أبي شيبة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أكثر عذاب القبر من البول البخاري ومسلم عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله فدعى بعسيب الرطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدة وعلى هذا واحدة ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم يبسا وفي رواية كان لا يستنزه عن البول أو من البول رواه مسلم في كتاب أبي داود وكان لا يستنثر من بوله وفي حديث الناد ابن السري لا يستبرئ من البول من الاستبراء وقال البخاري وما يعكذبان في كبير وإنه لكبير وأخرجه أبو داود الطيادسي عن أبي بكرة قال بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومعي رجل ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيننا إذ أتى على قبرين فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن صاحبي هذين القبرين ليعذبان الآن في قبورهما فايكما يأتيني من هذا النخل بعسيب فاستبقت أنا وصاحبي فسبقته وكسرت من النخل عسيبا فاتيت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فشقه نصفين من اعلاه فوضع على أحدهما نصفا وعلى الآخر نصفا وقال إنه يهون عليهما ما دام من بلولتهما شيء إنهما يعذبان في الغيبة والبول قال المؤلف هذا الحديث الذي قبله يدل على التخفيف إنما هو, إنما هو بمجرد نصف العسيب ما دام رطبا لا زيادة معهم وقد خواجه مسلم من حديث جابر الطويل وفيه فلما انتهى, إلى فلما انتهى الي قال يا جابر هل رأيت مقامي قلت نعم يا رسول الله قال فانطلق إلى الشجرتين فقطع من كل واحدة منهما غصنا فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك قال جابر فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحسرته فاندلق لي فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري ثم لحقته فقلت قد فعلت ذلك يا رسول الله فعند ذاك قال إني مررت بقبريني يعلب يعلبان فاحببت بشفاعتي أي يرفها عنهما ما دام الغصنان رطبين قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح ابن أبي شيبة الحاكم وصححه ووافقه الذهبي اثنان سبق دخريج الحديث ثلاثة صحيح أبو داود في الطهارة أربعة صحيح أبو داود الطيالسي نتابع ففي هذا الحديث او كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الزيادة على روض الطوبة الغصم وهي شفاعته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والذي يظهر لي أنهما قضيتان مختلفتان لا قضية واحدة كما قال من تكلم على ذلك ويدل عليهما سياق الحديث فإن في حديث ابن عباس وأبي بكرة عسيبا واحدة. شقه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيده نصفين وغرسهما بيده وحديث جابر بخلافهما ولم يذكر فيهما يعذب بسببه وقد خرج أبو داود الطيالسي حديث ابن عباس فقال حدثنا شعبة عن الأمشي عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أتى على قبرين فقال إنهما ليعذبان في غير كبير أما أحدهما فكان يأكل لحوم الناس وأما الآخر فكان صاحب نميمة ثم دعا بجريدة فشقها نصفين فوضع نصفا على هذا القبر ونصفا على هذا القبر وقال عسى ان يخفف عنهما ما دامتا رطبتين ثم قيل يجوز أن يكونا كافرين وقوله إنهما لا يعذبان في غير كبير يريد بالإضافة إلى الكفر والشرك وأما إن كانا مؤمنين فقد أخبرك أنهما يعذبان بشيء كان منهما ليس بكفر لكنهما لم يتوبا منه وإن كانا كافرين فهما يعذبان في هذين الذنبين زيادة على عذابهما بكفرهما وتكذيبهما وجميع خطاياهما وإن, يكو وإن يكونا كافرين أظهر والله تعالى أعلم فإنهما لو كانا مؤمنين لعلماء قرب العهد بتدافن المسلمين يومئذ قاله ابن برجان في كتاب الأرشاد في كتاب الأرشاد الهادي إلى التوفيق والسداد قلت والأظهر أنهما كانا مؤمنين وهو ظاهر الحديث والله تعالى أعلم الطحاوي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أمر بعبد من عباد الله عز وجل أمير عبد من عباد الله عيد. قال أمير عبد من عباد الله عز وجل أيعذب في قبره مئة جلدة، فلم يزل يسأل الله تعالى ويدعوه حتى صارت واحدة. فامتلأ قبره عليه نار فلما رتفع عنه أفاقه، فقال لماذا جلتموني؟ قال إنك صليت صلاة بغير طهور. ومررت على مظلوم فلم تنصره البخاري عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا صلى صلاة أقضل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا قال فإرؤى أحد رؤيا قصها فيقول ما شاء الله فسالنا يوما فقال هل رؤى أحد منكم رؤيا قلنا لا قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فاخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله قلت ما هذا قال منطلقه فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضجع على قفاه قبل المتابعة في الحاشية واحد الصحيح مسلم اثنان سبق تخريج الحديث ثلاثه ضعيف جدا الطحاوي وفيه القارئ بن سليمان من المتروكين انظر ميزان الاعتدال متابع حتى أتينا على رجل مضجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ بها رأسه فإذا ضربه تدهده تدهده الحجر فانطلق لأخذه فما يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه قلت ما هذا قال انطلقه فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور على ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا فإذا قترب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا فإذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عراه فقلت ما هذا قال, قال انطلق فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى شط النهر رجل أعيد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 يتوقد تحته نارا فإذا قترب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا فإذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عرا، فقلت ما هذا قال انطلق قال انطلق فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى شط نهر رجل رجل بين يديه حجارة فقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا قال انطلق قال انطلق فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان وإذا رجل قريب من الشجرة وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها فصعدا بي الشجرة وأدخلان دارا لم ار قط أحسن منها فيها شيوخ وشباب ونساء وصبيان ثم اخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلان دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب قلت طوفت ماني الليلة فاخبراني عما عم رأيت قالا نعم الذي رأيت يشدق شدقه فكذاب يحدث بالكذب فتحمل عنه حتى تبلغ فتحمل عيد فتحمل عنه فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة وأما الذين رأيتهم في الثقب فهم الزنا والذي رأيته في النهر آكل الربا والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم والصبيان حوله فأولاد الناس والذي ينقد النار مالك خازن النار والدار الأولى دار عامة المؤمنين وأما هذه الدار فدار الشهداء وأنا جبريل وهذا ميكائيل فرفع رأسك فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب قال ها ذلك منزلك فقلت دعاني أدخل منزلي قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملته أتيت منزلك فصل قال علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم لا أبين في أحوال المعذبين في قبورهم من حديث البخاري وإن كان منام فمنامات الأنبياء عليهم السلام وحي بدليل قول إبراهيم عليه السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إني أروى في المنام اني أذبحك فأجابه ابنه يا أبا افعل ما تؤمر واما حديث الطحاوي فنص أيضا وفيه رد على الخوارج ومن يعيد وفيه رد على الخوارج ومن يكفر بالذنوب قال الطحاوي وفيه ما يدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر لأن من صلى صلاة بغير طهور فلم يصلي وقد أجيب دعوته ولو كان كافرا ما سمعت دعوته لأن الله عز وجل يقول وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال حديث البخاري حديث البخاري ومسلم فيدل على أن الاستبراء من البول والتنزه عنه واجب إذ لا يعذب الإنسان إلا على ترك الواجب وكذلك إزالة جميع النجاسات قياسا على البول وهذا قول أكثر العلماء وبه قال ابن وهب ورواه عن مالك وهو الصحيح في الباب ومن صلى ولم يستنثر فقد صلى بغير طهور قبل المتابعة في الحاشية واحد الصحيح البخاري كتاب التعبير باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح أتابع تنبيه على غلطه ذكر بعض أصحابنا فيما نقل إلينا عن أن القبر الذي غرس عليه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم العسيب هو قبر سعد بن معاذ وهذا باطل وإنما صح أن القبر ضغطه كما ذكرنا كما ذكرنا ثم فرج عنه وكان سبب ذلك ما رواه يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني أمية بن عبد الله أنه سأل بعض أهل سعد ما بلغكم في قول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هذا قال ذكر لنا أن رسول ان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سئل عن ذلك فقال كان يقصر في بعض الطهور من البول وذكر النادب بن السري حدثنا ابن فضيل عن أبي سفيان عن الحسن قال أصاب سعد بن معاذ جراحة فجعله النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عند امرأة تداويه فقال إنه مات من الليلة فاتاه جبريل فأخبره لقد مات الليلة فيكم رجل لقد اهتز العرش لحب لقاء الله إياه فإذا هو سعد بن معاذ قال فدخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في قدره فجعل يكبر ويهلل ويسبح فلما خرج قيل له يا رسول الله ما رأيناك صنعت هكذا قط؟ قال إنه ضم في القبر ضمه حتى صار مثل الشعرة فدعوت الله تعالى أن يرفها عنه أو يرفها أو كما قال صلى الله عليه وسلم أن يرفعها عنه وذلك أنه كان لا يستبرئ من البول وقال السالمي أبو محمد عبد الغالب في كتابه وأما الأخبار في عذاب القبر فبالغة مبلغ الاستفادة منها قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حديث في حديث عيد منها قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في سعد بن معاذ لقد دغطته الأرض ضغطة اختلفت لها ضلوعه قال أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ورضي عنهم فلم ننقم من أمره شيئا إلا أنه كان لا يستنزه في أسفاره من البول قلت فقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم فرج دليل على أنه جوزي على ذلك التقصير منه لأنه يعذب بعد ذلك في قبره هذا لا يقوله أحد إلا شاك مرتاب في فضله وفضيلته ونصحه ونصيحته رضي الله تبارك وتعالى عنه أترى من اهتز له عرش الرحمن وتلقت روحه الملائكة الكرام فرحين بقدومها عليهم ومستبشرين بوصولها إليهم يعذب في قبره بعدما فرج عنه هيهات هيهات لا يظن ذلك إلا جاهل بحقه غبي بفضيلته وفضله رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه وكيف يظن ذلك وفضائله شهيرة ومناقبه كثيرة خرجها البخاري ومسلم وغيرهما هو الذي أصاب حكم الرحمن في بني قريضة من فوق سبع سماوات أخبر بذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومسلم وغيرهما. في الحاشية واحد ضعيف الترمذي والبيهقي اثنان ضعيف أخرجه الناد وفي روايته ابن السائب ورواه عنه محمد بن الفضيل محمد بن الفضيل قال أبوحات ما روا عنه بن الفضيل فيه غلط التهذيب باب من البيهقي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في هذه الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام قال أتي بفراس فحمل عليه قال كل خطوة منتهى أقصى بصره فسار وسار معه جبريل فأتى على قوم يزرعون في قوم فأتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم كلما حصدوا عاد عاد كما كان فقال يا جبريل من هؤلاء فقال المهاجرون في سبيل الله تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعف وما أنفقت من شيء فهو يخلفه فهو يخلفه وهو خير الرازقين ثم أتى على قوم تردخ رؤوسهم بالصخر كلما رضخت عادت كما كانت لا يفتر عنهم شيء من ذلك فقال يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة قال ثم أتى على قوم على اقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع يسرحون كما تسرح الأنعام الضريع والزقوم ورطف جهنم وحجارتها قال ما هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم وما ظلمهم الله وما الله بظلام للعبيد ثم أتى على بين أيديهم لحم في قدر نضيج ولحم آخر خبيث فجعلوا يأخذون من الخبيث ويدعون النضيج الطيب فقال يا جبريل من هؤلاء قال هذا الرجل يقوم وعندهم رأة حلالا طيبة فيأتي المرأة الخبيثة فيبيت معها حتى يصبح ثم أتى على خشبة على الطريق لا يمر به شيء إلا قصفته قلت ما هذا يا جبريل قال يقول الله عز وجل ولا تقعدوا بكل صراط توعدون ثم مر برجل ثم مر رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها وهو يريد أن يزيد عليها قال يا جبريل ما هذا قال هذا رجل من أمتك عليه أمانة لا يستطيع أداءها وهو يزيد عليها ثم أتى على قوم تقرض شفاههم ببقاريضة من حديد كلما قرضت عادت كما كانت ولا يفثر عنهم شيء من ذلك قال يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء خطباء الفتنة ثم أتى على حجر صغير يخرج منه ثور عظيم فجعل الثور يريد أن يدخل من حيث خرج ولا يستطيع قال ما هذا يا جبريل قال هذا الرجل يتكلم الكلمة فيندم عليها فيريد أن يردها فلا يستطيع وذكر الحديث وخرج من حديث أبي هارون العبدي أو خرج من حديث أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال وعيد أنه قال له أصحابه يا رسول الله أخبرنا عن ليلة أسري بك الحديث وفيه قال فصعدت أنا وجبريل فإذا بملك يقال له إسماعيل وهو صاحب سماء الدنيا وبين يديه سبعون ألف ملك مع كل ملك جنده مئة ألف جنده مئة ألف ملك قال وقال الله سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو فاستفتح جبريل ثم قال فإذا أنا بآدم كهيئته يوم خلقه الله على صورته تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين قبل المتابعة في الحاشية واحد ضعيف رواه البيهقي فيه أبو جعفر أروازي ضعيف متابع فيقول روح طيبة ونفس طيبة يجعلوها في عليين ثم تعرض عليه أرواح ذريته الكافرين فيقول روح خبيثة ونفس خبيثة يجعلوها في سجين ثم مضت هنيها, في ثم مضت هنيها فإذا أنا بأخونا يعني بالخوان المائدة الذي يؤكل عليها وعليها لحم مشرح ليس هي قربها أحد وإذا أنا بأخونة أخرى عليها لحم قد أروح وأنتم عندها ناس يأكلون منها قلت يا جبريل يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء من أمتك يتركون الحلال ويأتون الحرام قال ثم مضيت هنيها فإذا أنا من بطونهم أمثال البيوت كلما نهض أحدهم خروا يقول اللهم لا تقيم الساعة قال وهم على سابلة آل فرعون قال فتجيء السابلة فتطأهم قال فسمعتهم يضجون إلى الله عز وجل قلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء من, قال هؤلاء من أمتك الذين يأكلون, الربا لا يقومون إلا لا. عيد. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس قال ثم مضيت هنيها فإذا انا بأقوام مشافرهم كمشافر الإبل قال فيفتح على أفواههم ويلقمون ذلك الجمر ثم يخرج من أسافلهم فسمعتهم يضجون إلى الله عز وجل قلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء من أمتك الذين يأكلون أموالا ليتاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا قال ثم مضيت هنيها فإذا أنا بنساء معلقات بثديهن فسمعتهن يضججن إلى الله عز وجل قلت يا جبريل من هؤلاء النساء قال هؤلاء الزنا من أمتك قال ثم مضيت هنيها فإذا أنا بقوم يقطع من جنوبهم اللحم فيلقمون فيقال له كل ما كنت تأكل من لحم أخيك قلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء الهمازون لما من أمتك والعياذ بالله أكرم من أكرمين, أكرمين تابع وذكر أبو داود عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال الذين يقولون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم باب ما جاء في بشر المؤمن في قبره قال كعب الأحبار إذا وضع العبد الصالح في قبره احتوشته أعماله الصالحة فتجيء ملائكة العذاب من قبل رجليه فتقول الصلاة إليكم عنه فاتون من قبل رأسه فيقول الصيام لا سبيل لكم عليه فقد أطال أظمأه لله عز وجل في دار الدنيا فيأتون من قبل جسمه فيقول الحج والجهاد إليكم عنه فقد أنصب نفسه وأتعب بدنه وحج وجاهد لله عز وجل لا سبيل لكم عليه فيأتون من قبل يديه فتقول الصدقة كفوا عن صاحبي فكم من صدقة خرجت من هاتين اليدين حتى وقعت في يد الله عز وجل ببتغاء لوجهه في الحاشية واحد ضعيف البيهقي إثنان صحيح أحمد أبو داود صحوحه الألباني في السلسلة الصحيحة تابع فلا سبيل لكم عليه قال فيقال له نم هنيئا طبت حيا وطبت ميتا قلت هذا لمن أخلص في عمله وصدق الله في قوله وفعله وأحسن نيته له في سره وجهره فهو الذي تكون أعماله حجة له ودافعة عنه فلا تعارض بين هذا الباب وبين ما تقدم من الأبواب فإن الناس مختلفوا الحال في خلوص الأعمال